Thank <laughs> you. انا اللي كنت درويش من الخدمة البيت كيف عش الحشيش وبالكاس التبلين انا اللي كنت درويش من الخدمة البيت قالوا لي الشراه فيه جميع الحلول يا ويلا عنك اخويا المشاكين لا تبقاو وحدك سهران وتخمم الليل انا ما عرفي ما نحتاج غير عمني وقال لي اشرب لاخر علمني شكل كاس وكا وشرب قال كانوا سبب غمضوا لي العيان هدوك ماشي صحاب هدوك راهم عديان قالوا لي مان ويما فيها ومشي من عشر خمار اليوم راني الفشر عاد ندخل للدار وجهي ولا أصفر وفيه العلة ودرار لن دا ما نصبر في اليسار أنوى مرضيما راني تقدمت ومشي فيه جميع الحلول قويلة عندك اخويا جمال شاكيل لا تبقى وحدك الرب. الاخر علمني شد الكاسة كوشرب اللي كانوا سبب تغمضوا لي العيان هدوك ما همش صحاب هدوك راهم عديان الويمة الويمة تقدمت مال. ومشي